والمحصنات يمين النساء إلا ما ملكت ايمانكم لا عليكم واو الا انكم طمم طم طم في <تصفيق> منه ند طفأ சரி ஓ اللَّهَ كَمَا لِي وَحْكِي وَمَنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ مِنْ مُؤَصَّنَ تِلْمُ الْمُؤْمِنَاتِ فِمَّا مَلَكَتْ